أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنا بإخوائي بخشن دي مهربان اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لبرسين ويخالچين زيق بوتوا بلام أوان لبي آقايو غفلة دا بشت كلو روار ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون حرب ياميتازان <كن> لا هي وأسر النج الذين ظلموا وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تَبْصِرُونَ ذَلِكَ كَانَ يَنبِئُهَ عَزْرُ بَنِينَ هِينِتْ پَي آن دَكِرْ أوانيستم يان دي آية إيه وذرون بدوي زادودا لكات يقداء إيه ودبين دزانن أو يمحمد صلى الله عليه وسلم ديلة سحرة قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم يعمر صلى الله عليه وسلم فرمي برد قارم بهموت سر بقد زانة لأسماء بيا لزبي أوزات بي سريزانا بل قالوا أضغاث أحلا بل افتراه بل هو شاعر بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون أوان وتيان ناوية محمد صلى الله عليه وسلم هي ناوية نجانية بل كنت خوبيني ناتي محمد صلى الله عليه وسلم نا بل كنت او الله عليه وسلم شاعر دبا نشانو ما بوبيني وك او معجزاني بيغملاني بيشوي ما من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. برواي النهنة خلت شهشة أودانيك. بيش أمان كلا نوما بدون. دي آية أمان باوردين. وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوح إليهم. فسألوا أهل الذكر إن نما النادوَكِ يَشْتَوَ أي محمد صلى الله عليه وسلم ذِقَلَ بِيَوَانِكَ كَانِ جَوْسُ رُشْمَانِ بَكْرَ دُنْ دَيْبَرْسِيَارَ بِكَلَخَوَنِ كَتَبَ كَأَنِيْ بِيَشْوَ زَنَاءَنِ جَوْرُ جُلَكَ أَجَرْئٍ وَنَازَانٍ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَارِدِينَ e ma o peyğamberanı manna kirdo ta pekerek ke thumma sadakunahumul wa'ada fa enjaynahum wa men fa enjaynahum wa men nasha'u man hena جا اوانو هركسيك مان دويست لبا وردان رزقان مان كردن وزياده روان مان لناوبرت لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون سفن بخوا نادو مان تخوارو كتابك بو ايوا كسر برزي ونوبانجي ايوي كده دي ايابو بينا كنوا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ Vabhash awan qaloo taqimi tirmal lezey anbadiyehena Fa lammâ achassu baksana idâ hum minhâ اوان لو لا تبقو ورجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. فريشتكان تكان بقالته وبي عن بولاي أو نازو نامتانك كروتون تيدا وبرينوا وسرخانوا مالكانتان بالكو فرسيارتان ليا بكري لوي بسرتان هاتوا قالوا يا ويلنا ان كنا ظالمين لقد هلهات دادانوت هاوار بويمه بيغمان امستامكار بوين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين يتر بردوام ام بو حَتَّىٰ <تصفيق> حَمَيْنَا مَا بَيْنَهُمَا وما عَلَيْهِمْ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ و <سؤال> و <سؤال> لو أردنا أن نتخذ له ولاتخذناهم ملتنا ان كننا فاعلين اگر بمان ويستا سرقالي بو خومن حل بجيرين وكهاسرو من دال ما ما بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وازلوا بنا بل كو حق دا دين بس البطال ونا حق دا بحوة وبطال مش كيدا برجيو تيك بجي هوار بوإوى لبر أوي ديلينو روايددا بوخوا من ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون تنهاب بوخوا أوي لأسماء كانوا زويدايا وأوانيك لا إخوان هرجيز لفرستني أو خوا يمبذل نازانن قد يشمن دونابن يسبحون الليل وانها رلا يكترون شو روج تسبحات استاجذكا من دونابن ساربنابنا وأميتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أي أوانه هليا بجاردو وبرياريان يندوا تنفرست رافق لزبيد أبو كأوان مردوزندودكنوى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. أجرل هردوش عندالاسمان وزيدة تنبرز تابك هبواتك هردو كاولو ويران دبون dey paku begerdi bo khaypar vardigari arsh lawi be bavaran la yusalu amma yafalu wahum yusalu khawparsyali le nakriyatu rakhni le najire le harkale kadeykat balam awan adamizat persaryan le dekre am ittakhadu min dunihi alaha قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق بل لا يعلمون الحق فهم معرضون آية أوانه هل يام بجارد وبريار ياندا وتم Paris تراه يكذب في أمبلة بەڵگتان بێنن لەسەر ئەوەی بڕیارانداوە، ئەمە قسەی ئەم قورئانێ خان نووویەتی بۆ من، وە قسەی ئەو پیامانەیە لە پێش منەهااتون، وەک تەورات و ئنجیل لە هیچیاندابوونی چەند فەرستراوێک لبرأ وحشت يتدكنو الرويل و الدجيران وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنفعبودون و إما نما النار و Mager nikam anbo nardu wabawika Begum anlamin his paristelawya gniya Ka watatan haman bu paristan Waqal u'te khadar rahman waladan subhanahu Balibadun mukramoon Wababawaran wutyan Khwai mihraban min dalibu khoy bariyarda wakafirish takanin Taqo begirda khwala بل كو اوانا بندي ريز لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون الاخواب اجناك وبق صوت واوان بفنمان اخواك دكن يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. خادزاني أجدار بويل الدنيا دار بردست يانداي وبأويل الروج دوايدا بوين آما ذكرى وفريش تكانت كانا كان تنهب أو كسنبي خوار رازيب يتكيب وَأَوَانَ لَتَرْسُو هَيْبَتِ إخْوَاءَ ضُرْدَتِ وَمَن يَقُل مِنْهُمْ إِنِّي إلَهُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجِزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجِزِ الظَّالِمِينَ وَهَرْكَامُ لَفْرِيشْ تَكَانْ بَلَهُ بِأَجُمَانٍ مِنْيُشْ بَرِسْتَرَوْمْ ذِقَالَ الإخْوَاءُ أَوْ هر بو جورف داشتی استمکاران د دینوا توله هندیه د کینوا اولم ير الذین كفروا ان السماوات والارض رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون Ayanayan tiu nayan zani wa awane bebur wa bun ka asmana kanu zawi hardu chimpe ke wal kabu yak partabun en za la yaktir manziya دي آية أوان هرباورنا هينن وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون ودرست ما كردوه دامان ناوال زويداتا شاخي دامزراو بو أويد زولت زولنا كاد بواني بسر پشتوان وسازان دومان لزويا شاخ كان دا. دول رجا وباني زور تا اوا شارزابنو فيستي خو ياندا بين بكن واجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون واسمان مان كرد وبسقفي كي پارازراو بلام انا سبارد با فشتكروا وهو الذي خلق الليل وانها را والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد <Hands Sugar> <boundaries> bir yerde neda o bohizkeseğle peşte o, man o ihami şeyi unamri. İnşa eğer topumri, duay merdini toz. Zaa ya avajiani am berdama debi unamran, na khir. Kull nefsin zaiqatul meot. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ <تصفيق> وَهَرْبُوْلَيْ أَيْمَدَ قَرْيَنَوَا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ وَكَاتِي تَوْدَ بِيناً أَوَانَي بِيبَا وَرْبُونَ زِقَلَقَالْتَوْلَا قِرْت بسر ساميه كودلن اما او كسي بخرا في باسي بتكانت اندكات لكاتك دا خوين بباسي خويه مهربن بيبروان خلق من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون سرشتي انسان دستپل كردن بدي هنراو بزوي تولي خولتان نشانددم veye yoldaşlarımın da bir kısmının da bu sözleri dinlediğini biliyorum. Ama bu sözlerin bir kısmının da bu Agare awane ka ka firan bian zaniya ya sese za ya katenat wa nan واواني يا متينا ادريان بل تاتيهم بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل كنا كاد توشيانديتو وَنَمُوَلَّتِ الشَّانِدَدْرِيَةَ وَبَكَنَ وَلَقَدْ أَسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَقَّ بِالَّذِينَ سَخَرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا فَحَقَّ بِالَّذِينَ سَخَرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ سوين بخوا ان ذا دوري اواني دالوان كقالتا يان ذكر ببيغمبران او سزاي اواني قالتا يان بيذكر قل من يك بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون بالله يا بغالتا كران شادت فاني اي وباريزي لسزاي خوي مهربان بلقوا أوانا بردوا، بجت هذا كان ليا دوباسى فرورد جاريان. لهم آلهة تمنعهم من دوننا، لا يستطيعون نصر أنفسهم، ولاهم منا يسحبون. أخو أوببا ورانة فرسترابيت ين هي ذكر لإما برجريس لبكات. O parıslarına nattılar niye meti xoymadın? Valla lan, e mesavo fena nedir? Belmettengn ha ölü ve aabahm, hatta tala عليهم العمر. Afa, la ئەفه هەغای بوو بەڵکو ئێمە ئەوان و باو با پیرانیان مانژیاندووە بەخۆشی ناز و نعممەتی دنیامان پێدابوون، تا تەمەنی زۆریان بەسەر برد، دەی ئاە ئەوانە سنج ناادەن کە بێگومان ئێمە ورددەوردەدەینە خاکو وڵاتی ئەوان لە هەموو لایەکیەوە کەمی دەکەینەوە بەرزگارکردن أو قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون أي محمد صلى الله عليه وسلم بل بيقمان من تنهائي بي وبيداردك موودة ترسينم ونقاو سروش وَكَرَكَانْ بَانْقَوَازِ حَقْ نَابِيْسْتَنْ كَاتِي دَتِرْسَنْرِيَنْ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ سوين بخوا اگر دو تاريان بيت كم اگل سزاي پر وردگارت بيگوماً اوان حَوَارٌ تَيَتُونَ بِأَمَ بَرَاسْتِي أَمَ هُمُ مَنْ سَمْكَارٌ بُوَيْن وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ من خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَأَمَّا دَادَنَيْن teraz wakani dat parwarika kirdowi peda cheshre la roji qiyamata en za kas kam trin stami lenakre kursi kirdawaki ba qadar tu وَبَسَكَ إِمَّا جَمِيرِيَارِكَرْدَوِي بَنْدَكَانْبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ سفين بأخوا براستي بخشيمان بموسا وهارون تورات كذيا كردو يحقو بطاله ورُن كردو ياتخروا شه بو الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون او ان يكد ترسل لفرودغاريان بنادياري واوان كساني كن للروج دوايز وردت رسن وهذا ذكر مبارك انزلناه اف انتم له منكرون وام قران يا خروي بفرو بيروزا ندومان تخەوە دا آيا ئوە داي پێدانانن و باورري پێناك ولا قد به بخشيمان بإبراهيم رموي و شارزاییلَ ve emel al-shiavi ou agadarboyn. İzd. Çal. Le abii ve quomeh ma hadih. Temathinu. Lati. An tum laha. Akifun. Kat. Uti. Babouchi. Ugalkei. A ampey. Karuba. Natsia. K قال كي وَتْيَان بَأُو بَأْبِيرَان مَانِدِ وَأَمَانِيَان فَرِستُوا. قال لقد كنتم أنتم وأبائكم في ظلال مبين إبراهيمُتي. براستي إيه وخطا نبا وبا بيران تن لجمرئيتي أشكردان. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللعبيين. لولام داوديام آي راستي وحقد بوهناوين. يا تو قال تماما في ذكية. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين إبراهيم وتيحق هنوة بلكو بالوردقاري أيا وبروردقاري آسمان كانوا زاوية هر أويج بدي هنوة وبيقو من لسر أوانك باسمكر لَشَايَتُ اللَّهِ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلّوا مُدْبِرِينَ سفند بخوا فيلاندادن بولنا وبردني بتكانتان دواي اوي پشتان تيكردن بزيتان هيشتن فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لهم لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ إن جاء إبراهيم همو بتكاني ورد كرد جيقل بتزلكيان بأميدي أو يبقرين وبولاي أو أو يشراستيان فيبلي بالكوباور بينن قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين بتبرستان وتيان شيء ما يكردوا بأخوا كان من براستي او كسل استمكارانا دبيس زابدري قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له ابراهيم سنكسوتيان جومال لبيك بو باسئ اواني بخرا قدكر بيدلن ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون كمال لقلك ايوتيان كواتبي لبيش ساوي خلق بي واستينن بلكو اواني قالوا انت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم أي إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم فسألوهم إن كانوا ينطقون إبراهيم تي نخير بلق أم بتجوريان أو يكردو دفرشيار لبتشكا بكن فرجعوا إلى أنفسهم فَقَالُوا إِنَّكُمْ أنتم الظَّالِمُونَ إن جراني وبلا يكثري سريان كرب يقدا زالنا ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء يَقُولُ فَاشَن سَدبر وخار كرانا وقرانا وبسر سختي ونفام يكيان براستي او بتا قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم ابراهيمتي وَهِدْ زِيَالِيَ تِشْتَان لِينَادَنَ أُفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أوف بوأو بوأو بتانش كدي فارستان لزيات إخوة دَيَا جِير نَابْنُو بِيْرُ هُوشْتَا نَخَنَكَار قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ هَندِيلا بِتْبارِستان وَتْيان إِبْرَاهِيم تَاك بُسُوتِينَن وَيَار مَتِي خَاوْكَانْتَان بَدَن أَگَر إي قلنا يا نار كوني بردوا وسلاما على إبراهيم كإبراهيم ينخست أجره وثمان أي أجر سار برو وبيزيان ببو إبراهيم وأرادوا به كيدم فجعلناهم الأخسرين أوان ويس تأPILEم بجر لإبراهيم بسوتان لنا وبرن بَلَمَ أَمَّا أَوَانَ مَنْ كَدَّ زَرَر مَتْرِين كَس وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لُوطًا مَنْ رَزْقَار كُرْدُو نَارْد مَانَن بُ أَوْ زَوَيِ وَلَاتِ شَام كَابِيتُو فَرْمَانْتِي خَسْتُبُو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نافلة وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَبَخْشِيْمًا بِإِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقُ بِإِسْحَاقَ يَعقُوبُ بِزيادَ لَدَاوَكَيْ إِبْرَاهِيمَ كَدَاوَي مَنْ ذَالِكَ وَهَمْوِيًا مَنْ كَرْبَ بِيَاوِتَاك وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَمًا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وأوان من كربة في <تصفيق> فرماني إيمن موني خلطيان ذكر ونقاما كربوان أنزام داني كاري تاكو وأوان هربو إيما عبادتي أن دكر ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين بخشمان من بلوت بيغمبريتي وزانياري ورزقار ما كلا دس خلشي أو شاري سدوم خلق کی پیس و دزیو یاندکرد نیربازی اندکرد براستی اوانه گله چی خرابی له فرمان در صوبون و من الصالحین ولوت خستنا و رحمتو مهربانی براستي لود لتكامبو ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وفِيَشْتَرْنُوَحَ بِغَنْبَرٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَوَارِ لَأَيَّمَ كَرْدٍ إِنْ ذَأَمَشْ وَلَمْ مَنْ دَعَيَ وَبَدَنْجِيَ وَهَاتِينَ خَوْيُ إِمَانَ دَرَانِ خِيَزَانَ كِيمَ لَتَنْجَانَ زُرْقَاوَ رَكَ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا رَمَتِيمَ دَالِدِجِ أَوْ گَالِيكَ بَلْ گَوْءَ تَكَانِ إِيمًا بَدْرُودَ زَانِي بَرَاستي أوَانِ رَسُولَ خَرَابَذَا لبرأوهموا أن من خن كان لآوي توفان كذا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحجز إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم وكن لحكمهم شاهدين بس داود وسليمان بك كاتي برياري أندر كردار بالي أو كشت كبشوا أجلكسانك تيدا لورابون زيانيا لدابو وإم بوداد وريبرياركيا أما دو أجداربوين ففهمناها سليمان وكل أنتينا حكم وعلم وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكلنا فاعلين أو سائمة دادوەری چاکترمان فێری سولەیمان کرد، سولەیمان وتی، ئاژەڵە زیان خۆرەکە بدرێتە دەست خاونن کوشت و کاڵەکە کەڵک لە شیر و بەرهەمیان وربگرێ، وە کوشت و کاڵەکەش بدرێتە دەست خاونن ئاژەڵەکە بەرووبومەکەی بخۆن و خزمەتی بکەن، تا وەک پێش زیان لێکەوتنەکەی لێدێتەوە، لەو وبهر يك لاود وانا داوود وسليمان پیغمبريتي و, و دادوري هنا لقل داودات يا دا كان وبالندا كتسبيحات اخويا اندكر وهد ايما او مان كر بو داوود وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون ve dağodmaman faydır duruskırdın ipoşşar şi zirekir bu ayı. Tabtan parayzıylekati şer'u kuştartan da. Dayı ayı ayı supaz guzaran bu kualasar amni ametana. O'lisulayman al-riyha ağasıfata tajri b'amrı ila al-ar'dı ilatı b'arakna fiya. O'konna bi kull şeyin alimim. ورما من هنا ابو سليمان بيتند رشبا بفرمان سليمان دروج بو اولات زوي كفر بيت وبركت مان كرد بو وايمه بهموشتي آغا در بوين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكننا لهم حافظين وهم ذي كان مان رم هنا ابو دسون جير درياب وسليمان و مرواري بودر بينن و زگل وكاري ترشاند كرد بوي و کوشك بارستي امش تاوديرو پاريزري و ايوب اذناد ربهو اني ما سن يضر و انت لَدْوَيْنَا سَغِيمًا وَشِذْرٌ بَرَاصْتِي مِنْ زيانُ وآزارُ نَخْوَشِيدُ سَارِمْبُوا وَتُوش مِهْرَبَان تْرِينِي مِهْرَبَانَانِي فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ معهم رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين زئ مشهوانو زكي مان جيرا كردو لا مان برد او زيانو ازار نخو شي هيبو وهمو مارو من دالما بي بخشيو كپشترمردبونو او ندي ترجلقل ياندا او رحمتي شي تاي بدبو لا ايماو وبخروا واموج غريب وبخوا فرستان واسماعيل وادريس وذل كفلكم من الصابرين باسي اسماعيل وادريس ذل كفل بكا هميان لا ادم في رحمتنا انهم من الصالحين واما اوان ما انخصتنا ورحمتي خومان بِغُمانَ أوانَ لِتَكانا وَإِذَنُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا سبحانك إني كنت من الظالمين وباسي ذنون يونزبكا كأبيغمبري خلچيني نوابو كاتر روش بطوري غلقي بجيهش وايدا زاني ايمة تنغاني بسردانا هينين جال تاريش يكاندا تاريش شو درياو نوسي نهنگ هاواري كر اي خوا براستي هز taçiu begardi botaya beguman men lastem karam bum min algham wa kadhalika nunjil mu'minin e mash niza hawali jira kirdu lu ghamu khafatar هر واش ایماندارن رزگارده کین و زکریا ابن ادا ربهو رب لا تدرنی فاردو وانت خیر الوارثین و باس زکریا بک کاته هاواری لفروردگاریکر ای پروردگارم وتنها ممهیالرا و من دالیکم پی وتوتاك ترينى ميراد جراني فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين اے مجد و ای اومن و لام دا یو یحیماں په بخشیو خزانه کیش باس کران له پیغمبران په ژبرچې انده کله انزام دانی همو خیرو څاکه یک دا وهاریان له یې مذكر ب اومیدی بهشت ترسی احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وباس أو آفرت مريم كتي عمران بك كداوين خوي باراست إن ذفوما بياكل به و لو روحه خوما أبو ومريم كركيما كربه معجزات جوذهانيان ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون براستي ا امي ايني اوا كياك اينا ايني همو پیغمبران ومنيش پروردگار تانيم خواته نهامن بفرستان وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فماليشوين كوتواني باغا بجبشيا كركارو لنا خوياندا بونخوا پرست بتپرست هتا بلام فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ إن ذا هركس هرتسنل كردو وتاك كامبكا وباوردارج بع أو پاداشتی کو شکی و النابو بفیرونا براستي امبو كرداوكان او نوسرين وحرام على قريه اهلكناها وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون وحرام وناش قرانوب وخلكي اوداني وشارك كلنا وما بردون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون جياد رجيده ب تا أو بربستكي يأجوج ومأجوج ذكر ينوا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 Zalana kauda ablaku zqdbe tavı avane bebrabun dalen havaru meribu ama bejuman ama dünyada lebe ağa iyi ki tavuda buun le ama nakhir balku ama stamkar buun. Innakum ve ma tağbudun min doni براستي اوو اوانشتتان پلستن زيگل اخوا دبنسو تمانيو هل جرسينا ري دوزاخ اوو اوان دسنا ناوية لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون اگر اوانا بتاكان خوابونايا ندتونا ناو او اغري دوزاخوا وهموا بتو بتبريستان بهم شيء تيداد من النوى. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. بوأدو زخيانه يلدوزخدها ناسي صاد حطشان. وأوان لبيداهيت نابيستن. إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون. بګمان اوانی له لن امو پېشتره بريال دراو بويان بختوري اوانه له دوزخ دور دخري نه وا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون اوان به استندنج ابليس او قرتي اگري دوزخ وا اوان لنا ببران لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون غمباريا ناكا ترسهر گورك لقيام الدو فريشتكانش بيشوازيان لدكن لبر كاني بهجدا وپي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين Lena ve bir yan avuçcuk ağızmana kandıpetine ve vakpetana ve lüle parab ve awake tıda nusla ve barutu kuti paşimerdiniş avdurust kırnadu barıda kine ve av baline ka zebze kırdını dersi eme بيجومان إما أو بينا بديدينين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. سفين بخوا بيجومان نسي إما نسيو ما نلزبور دا لدواء نسيني المحفوظ دا براستي سر دبنخاولي بميرات ديبن بندتاكو پاکكانم ان في هذا لا بلاغا لقوم عابدين كلام سوره ذا باسكرا بس زياتر بيوز ناكات بوگل خا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وأي محمد صلى الله عليه وسلم تو مان تنها بو او نارد وك رحمت بيد بو ديهانيان قل انما يوحا الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون بله بيگمان تنهاشتي كنيگاكرا وبمن براستي پرستراوي اي وخوايتاك ذا ا يوم الكذبا فإذ تولوا فقل آذانتكم على سواء وإن أجري قريب أم بعيد ما تعدون ذا أقر يا ورجرا أو بل همتان مقادار كذبيكساني وناجزانم نزيك يا دور هاتني اوهر شي ليتا يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون براستي خاد زانيب وتوق سكان اشكلا ودج زانيب قصيدي شارنوا وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين ومن نازان مولدان تان دواني تاكيرنوا بيد بو ايوا بي بي تماوي قرابيرن قال ربحكم بالحق ورضنا الرحمن المستعان على ما تصفون النبي صلى الله عليه وسلم فرموي اي فروردگارم بدادگيرانه بريار بدن لنيوان منو او بي باورندا وفروردگاري اي مهرباني يار متيله لە بەامبەر ئەو قسەنا